ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسى فِيهَا أنهار من ماء غَيْرِ آسى وأنهار من اللبن لم يتغير طعمه.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 فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ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 ولو نشاء لرأناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم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 والله معكم ولي يرىكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اجوركم ياتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكمها فيحكم تبخل ويخرج اضغانكم